يعيد يا عيد يا عيد يعيد يا عيد يعيد يا عيد يعيد يا عيد يعيد يا عيد يعيد يا عيد يعيد يا عيد يعيد بلغمتي وببلادي ازكى تحياتي وشوق فؤادي يعيد بلغ في وبلادي وشوق فؤادي يعيد بلغ امتي وبلادي اسك تحياتي وشوق فؤادي يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد يا يا عيد يا عيد وانقل لهم يا عيد وصف مشاعري وابعث لهم بمحبتي وودادي وانقل لهم يا عيد وصف مشاعري لهم بمحبتي وودادي لهم يا <بعث> لهم لهم وابعث لهم بمحبتي وودادي يا عيد توصل مشاعيك. وبعث لهم بمحبتي يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد يا عيد